والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رَسُولٍ كريم ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين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 إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله رب العالمين